113. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون 114. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 115. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون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 <تسرسل> سَلَّنَا إلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إلَّا آل لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ <تسرسل> إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ دَرَّنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ <تسرسل> فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ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 أحد ومض حيث تمرود وقضينا إليه ذلك الأمر أن نذابرها أولئك قطع مصبحيد وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن